بسم الله الرحمن الرحيم م ؤ س س ة حنين ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع تقدم ا ل ر ق ي ة ا ل ش ر ع ي ة في الكتاب و ا ل س ن ة لعلاج السحر والمس والعين بصوت ف ض ي ل ة الشيخ ماهر ا ل م ع ي د ي ب ر و ا ي ة حفص عن عاصم أ خ ي المستمع أ خ ت ي المستمع كي تستعد قبل أ ن ترقي نفسك لا بد لك أ و ل ا ً أ ن تنقي ا ل ع ق ي د ة من الشركيات و أ ن يكون التوحيد خالصا لله تعالى ثانيا ً أ ن تكون متوضئا ً ثالثا ً أ ن تصلي ركعتين و ت س أ ل الله ا ل ح ا ج ة والشفاء رابعا ً أ ن تستغفر الله م ئ ة م ر ة و أ ن تكثر من لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله و أ ن تعلم علم اليقين ب أ ن الله هو الذي بيده الشفاء وحده قال تعالى واذا مرضت فهو يشفين اما ا ل آ ن فنترككم مع التلاوه ة أعوذ ب ا ل ل من الشيطان الرجيم القيوم الشيطان الله لا إله إلا هو الحي إله هو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 وسع ك ر س ي ه ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و ل ا يؤده ح ف ظ ه م ا وهو ا ل ع ل ي ا ل ع ظ ي م الله لا إ ل ه إلا هو ا ل ح ي ا ل ق ي و م ل ا تأخذه سنة و ل ا ن و م ل ه م ا ف ي ا ل س م ا و ا ت و م ا في ا ل أ ر ض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 ولا ينزه الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إ ل ا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم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 ولا يحيطون بشيء من علمه إ ل ا بما شاء وسع كرسيه السماوات و ا ل أ ر ض ولا ي ؤ و د ه حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم لا ت أ خ ذ ه س ن سنة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 الله لا إ ل ه إ ل ا هو ا ل ح ي ا ل ق ي و م ل ا تأخذه س ن ة و ل ا ن و م ل ه م ا في ا ل س م ا و الله ت وما ا في أ ر ض من الحسنى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 و س ع ك ر س ي ه ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض ولا ي ؤ د ه حفظهما وهو ا ل ع ل ي ا ل ع ظ ي م ل ل لا ه إله إلا و الحي ا ل ق ي و م ل ا تأخذه س ل ا ن و ه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 ولا يؤده ه ح ف ظ م ا و ه و ا ل ع ل ه ا ل ل ا ب ل س ي للعلوم ل ا تأخذه س ن و ل ا ن و م ل ه م ا في ا ل س م ا و ا ت وما ا في ل أ ر ض من ذ ا ا ل ذ ي يشفع ع ن ى